وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضرالة وكل ضرالة في النار القسم, القسم السادس بشي ششملا بشي كان تحمل حديث إعلام الشيخ أن, أن هذا الكتابة سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. كسر دروات يا التلاميذ. الشيخ كيبي الله الله أمكتيابش. هذا أمكتياب. لفلانة كسم بيسوى لفلان الشيخ بيسوى يعني. سمعاتي خوي بس كابو. تلاميذ خوي. بضم ببيأو إجازي بدات. بابي أويكا جازلوك ثبدردا أي أما بأما با... فقد سوغ رواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به من راني بلا من ابن الصدّاح كم رانك لوانا ابن جريج عبد الملك كريم العازيز من إسرائيل، وهروه عبد الصباح وفي أنا جائزة تنحى إعلام عن إخبار للشيخ أبو تلميذ أم كثيرش للسماعاتي منا بمجرد الإعلان أتومي رواجك. سيعرفش دوره شو نوقف حافظ ولا نزها وهو أن إعلامني وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلاني ان كان له منه فان كان له منه اجازه يعتبر يعتبر والا فلا عبره بذلك شيخ بن ما إخبار بدّ كيف وإداء عليه كتابي فلاني من فلانك سوى رواياتي أكم جابها الطريق كيف الطريق كان رواة أجر أو الميزا أو الرابية إجازيها بين شيخ كوا أو كات بس إعلام وأكات ك أو كتبش روايات كاو درسته أما عن الإجازين ب شيخ كوا أو كات درستنيه اختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن روايت ما سمعه منه متأخرون تسندين كسل علماء متأخر إعلاميا قبول دوا وكو ويكا روايات كبكرة تلانت هندق لا الظاهر كان وتبيانا اقر هر اون دا بيبول ابل اكتابي فلاني لفلان كسوا روايات اكم دعيش بيبول ابل رواياتي مكلم هر بون لكسك جي بيست عن طريق السماع على مرتبية بيش بيبول هر قواعد السؤال البعيدة، هل تجلى طروقي تحمل ظاهرياً قبول الناس؟ إذا ما إعلام شيء ضعيفاً، بمرحى قبوله. أو هرتشوني بأجر إيجازي لجل نبيه بي راجح هوية هقبولني، يعني مجرد إخبار أو كتابة دفلاند الشيخ أو رواياتكم. دفلاند كاز إجازم دا أو كتاب الرواياتكم. المجرد إخبار نبي الرواية بو تلبيدها. برأنا أجر إجازيها ب. جب زين اجازه إجازك شو أم ب. أجر إجازي ش مطلقة ب. لين أو كذا راجح حوي كدرس ب. أما أجر إجازيكي خاصية ب. مثلاً إجازة بترمثة كتابات صحيحين للروايات كفقط. على. إجازي دا ودون الروايات. باي إجازي ودون الكتابات. هي أي آية بليت أو لكن هناك عباره عن عباره طبعاً عباره عن مؤلفين عن عباره عن عباره عن عباره منه عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن إجازة عامة عباره عن عباره عن عباره وأشي بيست. أخص ما وصل، قلنا إنه <تصفيق> إجازة خاصة صحيحين بلا أقربون منا سمع نبت هالأخبار ببلا وافل بشم هي لا فلان شيخ فلانيو نحن بون <تصفيق> على إجازة من باسكت شيء يعني umm... لقوف سماعه السماع تفصيلة بس اعلام إجمالة ايسكاك يسمع من شيخه البخاري صحيح البخاري سمع بي, بي يعني لم هو بيقول بس يخبره بأنه له إجازة عن الشيخ الفلان على طريق الاجمال او فركه إيه. ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة كثير من المحدثين والفقهاء والأصليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة بل أجاز الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك لن ندع الشيخ عكا فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني، ومر روايات من بعض رواياتك، أو لا أجيذها لك، جاز له مع ذلك روايتها قال القاضي عياض، وهذا صحيح لا يتضمن النظر سوى، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة. لا يؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع في قاضي هذا لأمان صحيح يعني إجازة عن طريق الإعلام معتبرة عن طريق الإعلام معتبرة شنك أقر بلت بلت روايتي مكا فبهج هو زللي بار رواياتكو والرواية للشيخ كوانا قياني تنكبيوتوتا عزا لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه نات فاني بحش غزبته والمنا حدثه بأني أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني حدثه كوانا شوكا ويبالي شوكا ويبالي حدثني شيخي هذا الحديث عن شيخه وإلى آخره شغل يحدثني ين أربي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني حديث يكبيش أنا حديث به لظاهر دام لا تخبر التلميذ بأنك سمعت كذا وكذا من الحديث يكبي كتابي به لظاهر ذلك طبعا لحفيقة دوانيه شنك أوشيا تو إخبار تلميذك كيتو وتسمعه الحديث على وجه التفصيل، ومقصود شنية مقصود رواية نية لاجماعك تخبره فقط. أجر لك لجبران أبي، مظنني إخبار زيادة يعني مجرد الاخبار تخبره بأن أرويك الكتاب الفلان. بلما إجازي لك الله أو أو هنا نامنه أو مضني نعمل. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياس على الشهادة على الشهادة فإنها لا تصح إلا إذا أدد الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته ونشك أرنى به أرنى به قياسي تصر الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة ونحن ندوك الشهادة وساشتكو دوك الشهادة بسر شهيك هو بس القاضي هو اودو شايته عشان بو شهيده الينن قالن اي من شهادتك نصر او دو ترك الشهاده أو أو أو أو ام دو شايته محكمه مثلا لاي قاضي يعني لا بر ضروري على الشهاده قبولني دو شهادتك تر دوانی دوام، اچندن کاری آلم ایما شاید چون که بیستم آنل داشته و دشایت یکم دوام و بیستم نوام تو شاید یادم. که با من مزری شهاد علی شهاده، وقت من دفتر که دارم معتبر نیست، اگر اخبار اعلام قبولیه، قیاسی یکن شهاده، شوم که آلم شهاد علی شهاده فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني. أخرخو إذن ذا. ولم نأجر شادي يكمل إذن ذا شادي. دوم ناتم شيء شادي بدأ. بأن يشهد على شاهدته وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح. لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال أرى أمام قصيري أوان درستني نية قصيري صحيح نية لأن الشهادة دان حد نابد إلا مع الإذن في كل حال أبي الشهادة إذن لقلابت أقرى كسير مجال نداد توبيكي بالشهادة بس الخطوة تشتكي أن جامد ديزني، مثلاً من تو عقلكين؟ كسي كل دياقتين السلواد ديزني، أجر كسي خوي اختفاء كدوبيل لا تصح إلا مع في كل حال. بنو سن. ليس إلا مع اذني بل تجوز شهاده المختفي شهاده مختفي من غير درايتنا لابو خاري شهاده مختفي بل شهاده المختفي انتجوز الشارع المختفي كما جوب عليه الامام البخاري في صحيحه كما جوب عليه جوب عليه الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات كامل بخارينا كتاب الشهادات عن الصحيح بخاري بابي كذا نوع المختفي يعني مثلاً لو كسبك أو كرين كان ده شغل شونك هذا عن شوا عقيلي من لا هو ثلاثة يقبوا ربا بقلس الأودان أو حديث الصحيحين ورسلين أو حديث نازل ريك حديث يهدوان وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق رشها دوايا إذن عبلا حديث ونير حديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه لإذن اتفاق وأيضاً فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه ألا ش شايات لجعل روايات فرقها إن شاء الله وناظر قاضي عياسون عقيل لو بابي بخارين ابوه شو عقيل ابوه شو خذوه من عقيل ابوه يعني أوي... في يصيب منك تكلفك على خوي بالشايتي لجعل روايات فرقها أو والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه ولفض الإجازة لن يكون وحده اقوى منها ولا مثلها كما هو واضح الله <تصفيق> الحمد لله أم اختياري قاضي عياض ارى راجحه موافقني شباب اكلوا اللبدانه واستدلالي صحيح بل قل ان الروايه على هذه الصفه يعني رواية إعلام على هذه الصفه اقوى بهثلب قوترو اقجحتره او عندي من الرواة بالإجازة، روايات كذا والشيء، فطريقي إجازة مجرد يعني أجستوكا نك نتناوله الكتاب وتجيزه مناولة مع الإجازة لنا بس إجازة لأن في هذه مناولة إعلام شبه مناولة شو كإعلام بمناولني فلم شبه مناولة تقولي أروي هذا الكتاب عن فلان كأنه لإجازة قولة له وزيادة له توزيع شو فقال الله أجزتك من صحيح المخالف ما أشرت إلى شيء ولا ناولت نمناولي ننهين نا نإعلام نا شيء بس إعلام شيء أن تروي هذا الكتاب هذا الكتاب بلد الشيء لأن في هذه شبه مناولة وهو فيها تعيين للمروي عن بلان دسل بالإشارة إليه بالإشارة إليه حموص ولي إعلام إشارة ثانية بون منا وأروي صحيحة أبي عوانة وأروي صحيحة أبي عوانة عن الشيخ الفلاس أعلمتك أنه أعلمتك به وما أشرت إلى شيء. أجى أجاب السالف في حفظه وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلب أنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. شاري تانية، شاري حسي تانية. بيهامو شو إذا كان الإعلام لا يلزم منه الإشارة الحسية، شاري حسي تانية. ولفق الإجازة لن يكون وحده أقوى منها قضية إجازة أقوى ثرنية بل هي ثرنية لا ولف إجازة لن يكون أقوى وحده أقوى منها لا إعلام الرواب الإعلام ولا مثلها كما هو واضح أم كأمع راجحة هو المرجوح هو المرجوح ولا شك اما ترجيح جنبوها حافظ ابن تثير واربه ابن حجر لا مراتبيش شمنين هنا ما مرتبيش شمنين هنا وننتظر قلت والذي اختاره القاضي عياض يعني كل موضوعك كشيئة كإعلام راجحت له راجحت النية أخوص عفل دوشتي تكترارك الدواء اختياركي قاضي عياض نوستيكوية إعلام مجرد عن الإجازة ترجيحي وإجابة دوائكوة بسلسلوك إعلام بخلطة الإجازة <تصفيق> اهلا وشو قاضيش موسم مس اعلانا <تعني> كويسكا كويسكا اعلانا اعلانا كويق سكان كويق سكان هوانيا كويس كويس نور راجح كويس لا شيء لا كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس إعلام جواز الاشاعة ده. جيش قال وهي كم، وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه أو الكواشي أو الكوا إجازة بالإعلام ذهب كثير من أبجستذ ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة. بل أجاز الرواية به وإن منع الشيخ الرواية تأخذ قال القاضي رضا وهذا صحيح لا يقتضي النظر شيء الإجازة بالإعلام الإعلام المجرد عن الإجازة تفاضي الشيخ أخبر شخص موزوح بو إجازة إجازة تصريحك با اذن كالتلميذ الريايب كان اما اعلان تنم ثانيه تصريح ب بشي باذن تعلمه تخبره فقط اروي هذا أنا. انا اروي هذا الكتاب او اروي الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني إعلام هكذا اجازين نقالب طبعا اجازي شيء عامه اجازي عامه ابو بنيذك انشا اما اجازي خاصه ابو <تصفيق> على جميع اعتبر اني بوي ابي اجازي عامه شو يبه اتجه اجازي عام مش مما سمعته مما سمعته ومما اش اسمع اكثر مما سمعته بونونه ام دقيقه قالم ادجستوكا بي ما صح عندي أو عندك بما صح عندك مما سمعته مما سمعته هذا شيء بسيط تو تو مما ومما اسمعو ايتو من اسسى او كيجازي بيدق حتى هتام لأي دي الصالي تربون من من هنديك سماعات ترمها خطوة مجالة تانا داو كابو أبي أوجد تحديد بكتر آية ومما أسمعه اشتاعت طبعا أبي ومما أسمعه أي أقر ومما أسمعه بيت كابو فرقية إعلام إجازة شيئا كابو أيتدت بائع يعلمك أو لا يعلمك يعلمك او لا يعلمك عن طريق الإجازة هل تقول هذا الرواية؟ كيف تقول؟ كيف تقول إعلام كيف تقول؟ كيف كسكا إذا كانت إجازات هذه إجازات عامة حتى ولو ولو تح يعني تحيني شيء مما سمعته ومما أسمعه أتواني الرواية أكون مسامحك. أجيء على طريق الخياز أبي شيد أبي مما أسمعه أو هاشتئب. أقول وبيه يترفع هذي إعلام شيء فائدة إعلام أويا تنصيص على الكتاب الفلاني بعينه فقط. هذا هو إسفادتي؟ بإعلام شيء ضعيفة. نراجعها نشبه قوتها نمرتبية زعترة هي جميعها. لأنه يخبرك بأنه سمع الكتاب الفلاني وكثيرا يقول شيء من لثبتك من ذلك من الروايات من ذلك كتابي فلاني شيء ولكن أقول أجزتك بروايتي ما صح عندك بروايتي ما صح عندك مما أسمعه قلت بشي بقرأي شيخي سمع ماذا من الكتب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب اوش بدو زيتوه قلت اللي قال اوه هو اعلمك به كان بقولت له هو اعلمك به فهو فايد اعلمه فقط اما راجح تيني والله على حديث تلميذك لشيختي وحديثك لشيختي باتل أدائك على ما دخصة يعني مستيلي تلميذكك ومستيلي شيخك المهلكة نضبط عدل بنواني حديثك لأبسلو والأجيرت كسك بإجازة حديثك لشيختي وأبسل والله ضعيفة ضعيفة أو كانت أو حديثة طبعا ضعفك إلا ضبط داية ضعفك إلا ضعيف نعم ضعيف مبسط في شيء أبي ببيت بزاني ضعفك إلا مراتبي تجريح ذات شيء دا أو كاته يجي هنا هنا يعني ما حفظ شيء حتى يكون بسببه ضعيفا ورأيك له كسكا يعني با لأنه هو مجهس. هو مجاس هو مجاس عن إجازة إيش كتابية بس إجازة كتابية إجازة هيلا شيء كده والله يعني علماء حديثي هو ضعيفة حديثي هو ناعم أو كاتس كات سنة ضعيفة أو ضعيفة يعني هي يعتبره ماذا <تصفيق> يعني تو أقول العلماء أجيزة لكن هو ضعيف أجيزة من قبل فلان يعني بقولن سمعي هذا ديو كي شو لا اذني نبيج عن طريق الإجازة لكن هو ضعيف أصلاً أعرفن ولا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 <تصفيق> اخو تولى زني اما كي ديت تو ابيجش طريقه قدام مثلا في طريقه كثير النبي حديث هيك بس الدرجئه مو ديت اه الدرجئه مو ديت بك سنه بطريقه اجازه هاتو اگر عن طريق يعني أخبرني إجازة تمام واضح واضح هو شيء اخبرني اجازه يعني شخصك ما دم هو ضعيف صادق لو الله ألا يخبرني إجازة كابو بهوي إجازتك وبهوي قبل كيفية السمعة والنية يعني سأقرأ ضعيفه بري حدثنا يا ضعيفه بري عن قومي شو مبرر يعني ما كيفيتي كيفية سمعتيان تحمل حديثك بوتي إجازة بخرت في إجازة كان يعني آخر هموش تيجي لسه الأولية اعتباري عن كم حدثنا بوشي قوي لقيه قوي له هيا انت اول ما ظنيت ياه كوا سمعه من غيره عن عند الشيخ الفلاني بس ما حدثنا قطع الا ما جاشي بيد مدلس مثل الصيغه كان لرايس فريد لكن تنظرت شو زام بوشي بو الاعتبار بالصحه والضعف على الراوي والله خويا ما عارفه ما وصف يعني ما في هو تعارض في شي ما بس اخويا هاد المره ويش سمع لغال قراءة لغالشيء أخي موصر عفواً طبيعي كمسى يعني أول بكين أول أجلي أول ما أجلي أول ما أجلي نا أخري سأم مبحثان مبحثي يعني أصلي قبول الردنية أصل القبول والرد إما مقبول إما مردود وهانيا أمام مراتبه شيئا مرحرهم ومراتبه قبوله بارك الله في الموصر عند بعضهم هو هو لا عنده لا عند البعض الاخر عندي شيء ايش فيك عندي ايش فيك بلام اغلب بين يعني هل هم يبشرطي خوي هل هم يصيري اداه هل هم يصيري ان تحمل اداه بلام ايششبه قوته ايششبه قوته ايششبه قدره بشو اصلا ما مهمه او اخيني يعني بقوله انا اعلن مع الاجازه هل يقبل ام لا يعلن مع الاجازه ما يعني مقولها يعني مصوره جازه الشتا يعني, مقبول يعني إجازة كابرا هل يحتاج الى شركه اللي يحتاج الى كابرا هل يحتاج الى شيء شيء شيء صور صور زوالة. فالصو صوري إخبار بالحديث سوره يعني شو يبون منا أقرأ وأنت تسمع وتقرأ وأنا أسمع وأعطيك الحديث بيدك هنا ويرك بدي وأكتب لك الحديث وأرسله وأعلمك باني سمعتك الحديث الفلاني لكن انا علم سمعته الحديث الفلاني أيضا يعني لما عرضي تحديث إملا أني سردانش شم خارج حديث بباصكام حدثني فلانا وأنت جالس وأنت تسمع والمجلس معقود للتحدث والإملا ما سمع السماع. ما سمعاته <تصفيق> بلا منتوريكن ألم فل حكتي فلانش لفلانين يعني, يعني أوند سادية إخبارك يعني مقصود بلاي من واتشينيا تحديث فلان حديثني يعني إجازة ني ببويك توري باجكي فقط وينام رأي إعلام عفواً ما بس يعني بس فصل مع دام أو كمبيتة كمبيتة كمبيتة كمبيتة صلصة صلصة. صلصة. أو كسيد أزانيا وإنا سهك خوي أزاني هل أملي أخذنا أما تفاؤل في القبول تفاؤل في القبول أما هيش تعرض إلا قال أوني الشخص كه خوي مع دم ثقة يقبل حديثه قوي إعلام آو كقوي سمعواه قوي إعلام مك قوي جازواه بس أصلا باسي وأنا باسي وأكن في كثرة وي صح باسي ممكن تويش باسي من لا وي باسي ممكن هل هل باشي ضعيف وغير ضعيف ديما بس بس لا بأخص صيغة كانت تكون بلغت مني بإعلام الجازين اللي قلنا بيورناجين ورناجين نقل برشي نقل لبر او ايكا كسكات سيقنية يعي ايكا كسكات ضعيفة حقيقة وين يا بلغت شرطي كزياد تدوكوي ايو شرطي تحملها أخذ نعم أخذ نعم يعني يكسبون منا حديث يقبوننا اگر من بيت من اوثبت بيت من اوتي روايتك املاء منك كذب بس اخباركم كذب يا بوننا حديثي فلاني حديثي فلاني لفلانك سو بي سوما حدثني حديث الفلاني أما ما حدثت بهذا الحديث على سبيل التحديث فما ايش بنا شيء جنني بل ام هندق لعلماء الدين ما سمعه شخص من شخص آخر على سبيل المذاكرة فلا يجوز أن يرويه بطريق التحديد سي بخاريكا لحد شنية سمع من المشايخ ومن أصحابه على سبيل العرض والمذاكرة والمناوله قال فلان نرى حد دخل. وقال فلان <تصفيق> حديث كوريا حدثك وليه بلان سي قويتا نعم وصالة بياني نال حفر نوت مجاليه مغاربة علينا حرشي بغارب وقال معلقة جمهور علماء لنا معلق نيه بلك شيئا هو السبيلي عرض مناوليه اكثر تفاوض لما جعلنا بوشي سمع التلميذ من الشيخ او شخص من شخص يعني على سبيل المذاكره وسمع هذاك الحديث على سبيل الاملاء والتحديث يسهر حديث يقول للشيخ حديثي واجه يا لل للمجلس إملاء وتحديثني بسوى لكات مذاكره مذاكرة بسويتي. أنا بعاني في بسويتي الله فلان أي بوش التفريق تفريقي كدوا الأو فرق هي لما قصدي بقولن سيّاق. أقربون من كسيجتي الكتاب الفلاني سمعته من فلانش. ف الشيخ الفلاني آية أمام أمام قوي أمام لجل قوي ويا حديثك لو كتب بقاصة نعم نعم آية ما بس قوي كتو أو حديثه بجريتو أو كتب بجريتو نك حديثك أو كتب بجريتو نعم آية إسناد هذا يعني آية ما بقولين اعلام مقبول سمع مقبول بس قشتي بشروط يخوض. بشروط مقبول بشروط بدون مقبول <تصفيق> مقبولني بإجازة شو كبوه؟ يعني مج علامي مجرد يعني مقصود تيا جينيا مقصود تيا إذنية إذن تلميذ كنيا يتبونه تو بيخفق ساك. ألا ما هذا الكتاب برمنا إجازة به شيخ؟ إبن ديودوتشيا بعدين ديودوانيه. شوف كلامك خوي جاري تاريخ الشيء إجازة، أجمع إخبار بس كي بون منا وده أجسوا، أجسوكه أو كاتشيا توأية أي من هو أو كات اجازه بده ميان نذلم عدم اجازهت حيا اجازهت محض يعني مجرد اعلام تجي ابيتها ابيتها اجابتها ماولن اذن روايه ومعتبره اهم فرق كان بين هذول ابو القسم السابع الوصيه بأن يوصي بكتاب له قسم حوتم وصيه كذب وكحافظ ان النزهاء اضر ان يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله او بصوره وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين باصله أو بأصوله فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين قد قال قوم من الائمه المتقدمين يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد الوصيه وابى ذلك الجمهور الا ان كان له منه اجازه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 مثلا كتابي شهيه اكتبه شه بخط يدي خويا نوسيوتي اكتبه خويتي يان بون نمونه بيغيشتوا مجاز لوكشابه بعدا سيس خويا نوسي ياكزي كتر نوسيوتي بون منسكريبيتي بعدم اجازه هي على رسيقه بنسختي رسيقه بكتابي الفلانه ماذا مسيتي فيها كادر سرمرغان يان للسفراء برامج السكت يريكا جاء كثير يريكا قوم من المتقدمين اذن جائز اما جمهور انه اجازي لك الله بان يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في روايه الموصى له لذلك الكتاب عن الموسى وشبه ذلك بالمناوله وبالاعلام بالروايه ألا نركم المهم نزيك الدواء من نزيك إعلام قال ابن الصلاح وهذا بعيد أمريكا سلف مجال دواء غير مشي بعيد وهو إما زلة عالم أم متأوبل ين عندك العلماء المتقدمين زليان كدوا كاموا إجازة أمان دوا يعني ما التأويل ما بسيان الشريطان ما بسيان أمنيين إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجهة إلا ما بسيان أوي أقر من مردم دعيك دواعيك بقيمانت بني بخطي خمبو أنجر روايتك أحنق سيئة مزور بعيدة أو خواستي بي جعل كسيبك يببيني وخطي خوبي وطريقي مجاديه وببيه ببي وصية يعني سرد اللي لا عندك لمس عليه إعلامك زور ضعيفة زور تأيديك لو صية كوصية يعني منصوص عليه زور غير وصيك بكتاب الفلان بلام زور ريا خنوا قال ابن الصلاة وهذا بعيد وهي وهو إما زلة عالم أم متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجاده والله أعلم الشيخ الباني أراد بل هذا هو البعيد لحاشق فعلا قال ابن الصلاح بعيد. يعني قوله هذا بعيد آه. قال ابن الصلاح وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك الشبهان دنيب هو صحيح نية فإن لقول من جوز الروايه بمجرد الاعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا قال للمسألة المناولة مستندية دليلية فإن قول من جوز الرواية بمجرد إعلام المناولة المستند ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب من هنا أما مسألة وصينا وهو يشير بذلك إلى احتجال القاضي عياض الصحة بأن في أعطاء الوصية الموصى له نوع من الإذن وشبها من العرض والمناولة وأنه قريب من الإعلام وهذا النوع من الروايه نادر وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع لكننا نرى أنه إن وقعت صحة الرواية به قليلا بله أنا نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة. آخر. أقول أجر جولك لإجازة إجازة مجرد لأنه إجازة من الموسى للموسى والله موصيي مجرده موصيي مجرده هاروه اعلام وايه فعلا، دواء شايته وزي برستربيت وزي نزم تربيه قريب منه قليلا نوكي فيه حقيقة اوصيك بنسختي في روايتك له يعني في حفظك له ينشي مضيناتي زور زورة. بس أصيك بريو... بنسخته بكتاب الفلاني مجاني زوتها بوي إجازة لقلنا به معتبرني فلا ما أعلم, أعلم شيء لا إجازة بقوت لأنه نوع من الإجازة لم يكن أقوى أقل إنترجنا لأنه إجازة من الموصل الموصل له برواية شيء معين مع عطائه إياه مع اعطائه اياه كبيئه اللهم اعطائه اياه كبيئه اللهم مثلا بس بونهم خوالي بياده بدون سبيل هذا منهم من المالي نخوش من السلام على الموسيقى بنسختي الفلاني الفلانيه بس بس بس وصي كبي بس الفلاني، بس بس لأنه إجازة من الموصى للموصى له بذوات شيء معين ما مع اعطائه اياه اعطائه يعني لا يلزم ولا نرى وجها للتفرقه بينه وبين الاجازه وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها تمام وصيه كما يظهر ذلك بادنى تامل شترين بالكنوكه الزعنيد كوا وصيه يان هل اجازه خو يان لجير اجازه جي ابي توه برمانيه رحمه تخواليبه واني المحضه اجازهنين شنو ب كتابك يان اصلك يان اصولي كسيك بو ما بس بو مؤس كسر ين زر ك لو شاهين جنبه في خش جنبه وصيه. وصيه, وصية لاعلام والله يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب زور يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ان حاشي كده أبو؟ في برش الموافق وأنت قدي برش؟ صلى الله على